بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة عصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا إنها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغة فيها عين جارية فيها سرور مرفوع وأقواب موضوع ونمارق مالق مصفوفة وزرابي مبتورة أ ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من توضى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إما علينا حسابهم